الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله في آخر فصل من فصول الحج فصل في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام. بترك واجب أو فعل حرام والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك أي ترك مأمور به كترك الإحرام من الميقات يعني لقد بين لنا الشيخ أن هنالك دماء واجبة في الحج. وهذه الدماء ربما تجدون في بعض الكتب أن عددها خمسة وفي بعض الكتب أن عددها تسعة وفي بعض الكتب أن عددها عشرين وفي بعض الكتب أن عددها واحد وعشرين الحقيقة كلها تعود إلى شيء واحد والفرق في العدد وليس الفرق في المعدود وأعطي مثالا قبل أن أبدأ نحن تكلمنا عن واجبات الحج فإذا قلنا ترك مثلا الإحرام من الميقات أعددناه واحد ثم قلنا ترك لبس المخيط أعددناه ثانية ثم قلنا تطيب عدنا ثالثا ثم قلنا حلق فأعددناه رابعا أما لو قلنا ترك واجب من الواجبات فكل ذلك يعتبر واحدا من هنا يختلف تختلف المسألة في العد ولذلك لا خلاف في النتيجة ما بين كلام الفقهاء والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك قلنا إن الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام ركن وواجب وسنة أما الركن كالوقوف بعرفة وكالنية وكالسعي وكطواف الإفاضة وكالحلق فلا يصح حج الإنسان حتى يأتي به لا ينوب عنه شيء أما إذا ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت بالمزدلفه أو المبيت بميناء أو رمي الجمرات فإن ذلك يجبر بدم هذا الذي أراده الشيخ اليوم الدم الواجب بترك نسك أي ترك مأمور به كترك الإحرام من الميقات وهو أي هذا الدم على الترتيب سيأتي معنا أيضا هذا التفصيل ما معنى على الترتيب ما معنى على التقدير ما معنى على التخيير إذا قلنا على الترتيب يعني ينبغي عليه أولا أن يذبح شاتا حتى إذا عجز من عنها انتقل إلى شيء آخر قال فيجب أولا بترك المأمور به كما لو إنسان لو حلف يمينا فإننا نقول له أعتق رقبه فإن لم يجد عند ذلك ماذا يفعل يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإذا عجز عن هذه النواحي ينتقل إلى الصيام إذا هذا الأمر مرتب كذلك هنا إذا ترك نسكا ترك واجبا من واجبات الحج فعليه شات أي أن يذبح شاتا قد يسأل سائل هذه شاة ما عمرها ما سنها ما هي أوصافها قال الشيخ تجزئ في الأضحية كما ذكرنا في باب الاضحيه الا أن, أن تكون سليمه لا ان تكون معيبه وان تكون لها سنه وقد دخلت في الثانيه الى غير ذلك فان لم يجدها اصلا او وجدها يعني احيانا توجد لكن الإسلام وهذا الدين يجعله كانه لم يجدها إذا وجدها اغلى من ثمن مثلها في الزمان والمكان كأنه لم يجدها فإن لم يجدها اصلا يعني بحث عن الشات في هذا المكان فلم يجدها طيب ماذا فعل وجدها لكن عادة كانت تباع بخمسة آلاف ليرة سورية طلب سبعة آلاف ليرة هنا صار أكثر من ثمن مثلها في الزمان والمكان فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج. إذا قلنا في الحج ينبغي أن تقع قبل يوم عرفة تسن قبل عرفة فيصوم سادس وسابع وثامن ذي الحج وصيام سبعة إذا رجع إلى أهله إذا انطلق ووصل إلى أهله فإن عليه هنا أن يتمم السبعة ولا يظن إنسان أن هي إما ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع إلى أهله قال ربنا سبحانه وتعالى لا زائد سبعة ما ستكون النتيجة عشرة قال تلك عشرة كاملة حتى يعلم الإنسان أنه يجب عليه أن يفعل هذا الصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه ولا يجوز صومها في أثناء الطريق قال ربنا إذا رجع والعائد في الطريق ما سمي راجعا إلى أهله سمي في طريق العودة إلى أهله فإن أراد الإقامة بمكة يعني ذهب إلى الحج وبقي فيها مجاورا عاملا موظفا مندوبا أيا كان أراد الإقامة بمكة زائرا الآن انتهى من حجه كل كالعائد إلى أهله هل يحق له الآن أن يصوم بمكة إذا كان واحد من هؤلاء فإن أراد الإقامة بمكة صامها كما في المحرة ولو لم يصم الثلاثة سؤال ياتينا إنسان وجب عليه شاء ولم يجدها أو لم يجد ثمنها وانتقل إلى الصيام ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فما الجواب في ذلك؟ نقول يصوم هذه الثلاثة بعد الحج ويفرق ما بين الثلاثة وما بين السبعة كما يفرق الطريق بينهما ولو لم يصوم الثلاثة في الحج ورجع لزمه صوم العشرة وفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة امكان السير إلى الوطن يعني اربعه أيام كأنه يقصد بذلك فترة الحج فترة يوم النحر وأيام التشريق هذه التي تكون فارقا ما بين الصائم في الحج لأنه لا يحق له للصائم في الحج أن يصوم في يوم النحر ولا في أيام التشريق وهذا التفريق إنما كان كما لو فرق في مكة المكر أما مدة إمكان السير لم يحددها بوقت اليوم يعود بعض الناس إلى بلادهم خلال ساعتين ليلا وهذا لا يضر في تعداد الأيام ومدة... نعم. بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب لكن الذي في المنهاج أنه دم ترتيب وتعديل فيجب أولا شاه فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل يوم مدى عندما يكون دم ترتيب وتعديل معنى تعديل أي نعدل هذا الدم بشيء آخر ألا وهو أننا نقول إن هذا الدم ما قيمته أولا قيمته خمسة آلاف مثلا هذه الآلاف الخمسة لو اشترينا بها طعاما كم التبلغ بلغت مثلا خمسين مدان قالوا كل مد قيمته مئه ليره سوريه مثلا مئه ليره سوريه خمسه الاف ليره سوريه عند ذلك ماذا تساوي خمسين فهذا الخمسين مد كن مد لاطعام مسكين ماذا ينوب عن اطعام المسكين اذا لم يكن معهما ينوب عنه عند ذلك صيام عن كل يوم مده صار عنده والثاني والثاني ترك هذا الدم الذي مر معنا عبارة عن دم ترك فيه نسكان من مناسك الحج أي واجب من الواجب الدم الثاني الواجب بالحلق والترفو الحلق أن يحلق شيئا من رأسه أن يأخذ شيئا من ظفره أن يأخذ يعني أن يتطيب إلى غير ذلك أن يتدهن أن يحلق من مجرد ما بلغت الأغفار ثلاثة أغفار وصار الحلق ثلاث شعرات فأكثر أو الرأس ككل واحد أما شعر شعرتين لا يعتبر ذلك حلقان فيكفيه فيه الصدر والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه كالطيب والدهن والحلق إما جاي هذا كالطيب والدهن والحلق اما لجميع الراس او لثلاث شعرات وهو اي هذا الدم على التخيل ازال شعره وبعد ذلك ماذا فعل يعني دخل حق راسه هو يحق راسه حاطط يكعب في مخده بيض الدم و راسه و ما شاف له شعره منزل من اين نزل بسبب هذا الاحتكاك الذي حدث في راسه وينزل الشعر نزلت شعرات و 300 شعره العقوب عقوبة لا تختلف أبدا لكن هذا المجلس يعتبر مجلسا واحدا يعني فعل هذا الفعل لو تكرر فيتكرر عليه ذلك الأمر وهو أي هذا الدم على التخيير فيجب إما شات تجزئ في الأضحية أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكن مخير هذا الإنسان بين ثلاثة أمور يعني لو بدأ بأي واحدة منها صح ذلك الأمر هذا الأمر الذي صح، إما أن يتصدق بأن يذبح شاتا أو أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة وعندما يقول مساكين أو فقراء شيء واحد لأن المسكين والفقير إذا افترق اجتمعا كما قلنا وإذا اجتمعا افترقا يعني إذا قلنا مسكين يعني الفقير وإذا قلنا فقير يعني المسكين لكن إذا جمعنا مثلا نقول ثلث للفقراء وثلثين للمساكين عند ذلك نأخذ صفة الفقير كما مر معنا في باب الزكاة وهو أسوأ حالا من. المسك لكل من لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة. والدم الثالث الدم الواجب بالإحصار. نحن نعلم أن الحاج قد يأتيه الإحصار احصر بسبب عدو احصر بسبب مرض احصر بسبب بسبب من الأسباب نعم أي منع ف. احيانا يمنع بسبب العدو وأحيانا يمنع بسبب الحبس. كان عليه دين اشتكى عليه صاحب الدين فحبس من أجل أن يؤدي الدين فإذا حبس بدين وكان معسران فهذا الرجل نقول إنه يحبس ظلما لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن كان ذو عسره فنظيرة إلى ميسرة كذلك لو كان رقيقا وطلب من سيده مثلا خرج ومنعه سيده لأنه لا يصح له أن يحج إلا بإذن سيده فأحرم ثم بعد ذلك أحصره سيده فمنعه من الحج له أن يفعل ذلك له أن يفعل ذلك أيضاً المرأة أرادت أخرجت وراء بعد ذلك أرادت وأحرمت وقالت نويت الحج وأحرمت بي قال لها الزوج لا ما في روحها صار عنها إحصار هذا إحصار صار احصار إحصار بنعدو وإحصار بالحبس وإحصار بالرق وإحصار بالزوجية وهذا يعني أنواع كثيرة يمر على الإنسان فيها الإحصار والأنواع كثيرة مثلا الولد ينبغي عليه أن يستأذن والده بالحج وكان ذلك الحج ليس حجة فرض مثلا فمنعه والده أو والدته من الحج يعتبر احصارا نعم يعتبر احصارا هذه وأمثالها الدم الواجب بالإحصار فيتحلل المحرم بنية التحلل بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار ويهدي أن يذبح شاتا حيث أحصر وين المكان اللي منعه الرجال لح زوجته لا على الحدود هنا وكانت قد نوت الحج ماذا نقول لها في المكان الذي أحصرت يجب عليها أن تذبح شاتا ويحلق رأسه بعد الذبح طبعا بالنسبة للذكر أما الأنثى فإنها تقصير والرابع الدم الواجب بقتل الصيد. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الصيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فإذا صاد الإنسان شيئا فوقتل فعليه أيضا أن يذبح قال بقتل الصيد وهو هذا الدم على التخير بين ثلاثة أمور إن كان الصيد مما له مثل يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا في الصيد بما يقابله من البر مثلا صاد نعامه ماذا تشبه هذه النعامه تشبه البدنه البقرة برقبتها وشكلها وطولها تشبه الناق من الإبان طيب إذا صاد حمارة وحشين ماذا يشبه من الحيوانات الأليفة عندنا يشبه البقر فعليه أن يذبح بقره هذا معنى إذا صاد غزانا ماذا يقابل هذا الغزاء؟ يقابل معزا فكل شيء من الحيوانات هناك أمثلة حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو أي هذا الدم على التخير بين ثلاثة أمور إن كان الصيد مما له مثل والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة وذكر المصنف الاول من هذه الثلاثة في قوله أخرج المثل من النعم أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه عندما نقول مساكين الحرم وفقرائه القائمين في الحرم الآن ولو كانوا حجاجا أو معتمرين وكانوا من المساكين يلحقون بهم فيجب في قتل النعامة بدنه وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الغزال عنز وبقية صور الذي له مثل من النعم مذكورة في المطولات يعني مثلا لو اصطاد ارنبا قالوا فيه عناق وهو من المعز الصغير اصطاد ضبعا فيه كبشان إلى غير ذلك من الأم أو قومه كم تساوي قيمته أن نتكلم نحن بما نتعامل به أو قومه أي المثل بدراهم كم يساوي إذا قلنا هذا ينبغي عليه أن يذبح شاتا حطينا الشات عبارة عن خمسة آلاف لرسوله قال واشترى بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة يعني قمحا تمرا ذرة إلى غير ذلك مشزئا في الفطرة وتصدق به على مساكين الحرم أو ننظر كم طعام هذا يساوي المال يساوي عشرين ثلاثين من هذا من هذه الأطعمة يصوم عن كل مدين يوما حقيقة مسألة الانتقال إلى مسألة الطعام مسألة اليوم صعبة جدا كانت الأسعار متقاربة ما بين بعضها البعض اليوم إذا كان الخروف حقه سبعة آلاف ليرة سورية واليوم المد تبع القمح وهو ملء كف رجل معتدل لا يعادل عشر ليرات سورية معناته تبدو يصم له شنتين كفار هذا الأسعار فالمسألة مسألة صعبة جدا يعني كانت سابقا التقدير فيها سهل أما الانتقال الآن إلى الطعام ارتفع سعر الأعام وانخفض سعر الحبوب ولذلك هذه المسألة يعني الوصول إليها أصعب بكثير من البداية ليست تسهيل صارت صارت أمر هذا لو كان بقرة اليوم مثلا وقيمتها خمسين ألف يراسيوري صار في عنده صيام عشر سنين يعني أو اكثر على الحال أو صام عن كل مدة يوم وإن بقي أقل من يومين يعني طلعوا خمس مداد ونصف من اللي صوم ستة أيام نعم وإن كان الصيد مما لا مثل له، فيتخير بين أمرين ذكرهما المصنف في قوله أخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام كل مدين يوما، وإن بقي أقل من مدين صام عنه يوما. والخامس هذا الأخير بالنسبة لترتيب الشعر. الدم الواجب بالوطء من عاقل عامد عالم بالتحريم سواء جامع في قبل أو دبر كما سبق قلنا لا يوجد وطء في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفسر العلماء الرفث بالجماع فإذا جامع الرجل زوجته لكن كان عاقل لم يكن مجنونا كان عامدا لم يكن مكرها كان عالماً بالتحريم بتحريم الوطن لا يشترط أن يعلم ما هي العقوبة لكنه عالم بأن هذه المسألة حرام وهو أي هذا الدم الواجب على الترتيب فيجب اولا فيه بدنه كل من جامع زوجته ينبغي عليه أن يفعل بدنه بدن جمل وتطلق على الذكر والأنثى من الإبك سواء كانت ناقة أو كانت جملا يصح هذا ويصحو هذا بحث عن الجمل لم يجده إلى أي شيء ينتقل ينتقل إلى بقرة فإن لم يجدها يعني البدنة فبقرة فإن لم يجد البقرة ما وجد بقار فسبع شياه سبع من الغناء فإن لم يجدها قوم البدنة كم تساوي هذه البنانه يعني تساوي حوالي مثلا خمسين الف ليره سوريه اليوم بدراهم بسعر مكه يعني سواء كانت بسعر مكه أو اليوم اللحم تقريبا متقارب لكننا نقول الآن بسعر مكه وبسعر مكه واضح المساله إذا كانت اليوم بسعر مكه تقريبا في ذلك الوقت عندنا شات تساوي 300 ريال بتعود بحوالي حكم 5000 ليره سوريه تقريبا وعندنا البدنه تساوي 2000 ريال سعودي طيب أدول 2000 ريال أيضا هذا السعر يشتري به طعاما في ذلك المكان وينظر كم قيمة الحب لو أراد أن يشتري قمحا أو أن يشتري أرزا الواقع يعود كما لو قدرنا في بلادنا نحن لا يختلف تقريبا المسألة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير يعني لا يعطي لكل فقير مد لو أعطى أمداد ما في مانع ولو تصدق بالدراهم لم يجزئه قال أنا لحوز عمال الفقير هو الذي يقوم بما يريد لنفسه لا لا بد أن توزع عليه طعام فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوم. بعد ذلك قال الشيخ وهذا كما قلت يعني شيء عسير وكرر هذه المسألة خاصة بالنسبة للصيام ربما كانت تعادل عشر خمسة عشر يوما اليوم ستعادل سنين بالنسبة للصو قال واعلم أن الهدي على قسمين احداهم أحدهما ما كان عن إحصار وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم بل يذبح في موضع الإحصاء يعني عندما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية هل أرسل هذا الطعام إلى مكة أم في نفس المكان ذبحا ذبح في نفس المكان يعني هذا أيضا رد على من قال يجب أن يرسل لا يتحلل حتى يصل ذلك الدم إلى مكة النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في مكان إحصاره والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أي من الواجبات كالإحرام من الميقات أو لبس المخيط أو فعل حرام كالطيب والترفه نعم ويختص ذبحه بالحرم وذكر المصنف هذا في قوله ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم لا يقول والله انا أعود إلى بلدي وهنالك فقراء فأوزع ذلك على فقراء بلدي لا يجزئ ذلك إلا في حرم مكة وأقل ما يجزئ أن يدفع الهدي إلى ثلاثة هذا الخروف الذي ذبحه لو وزعه إلى ثلاثة فقراء أو فقراء ومساكين يكفي ويجوز أن يصوم حيث شاء أما بالنسبة للصيام فليصوم في الحرام فليصوم في بيته فليصوم في سفره في أي مكان أحب أن يصوم لا مانع منه من حرم أو غيره هذه الدماء كلها تتعلق بأعمال الحج هناك شيء خارج عنها وهو الصيد فلقد نهانا الإسلام أن نصطاد شيئا من حيوانات الحرم وكذلك لا نقطع شيئا من أشجاره ولا يجوز قتل صيد الحرم ولو كان مكرها على القتل ولو أحرم ثم جن فقتل صيدا لم يضمنه في الأضغار يعني يشترط أن يكون عالما وأن يكون بالغ عالما بالتحريم وأن يكون بالغا ولا يجوز قطع شجره طيب لو قطع شجرة كبيرة تضمن بأي شيء هل يأتي بشجرة لا بل تضمن هذه الشجرة الكبيرة ببقرة كبيرة شجرة حكم فيها أنها تساوي بقرة ولذلك عليه أن يذهب فيذبح بقرة وأن يوزعها على فقراء الحرام قال ولا يجوز قطع شجره أي الحرم. وتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشات كل منها بصفة الاضحيه لو كانت شجرة عبارة عن شجرة صغيرة يعني في أول سنة منها لم تبلغ هذه, السنة هذه الشجرة مبلغا من الكبر سواء كانت مثمرة أو كانت غير مثمرة وقطعها الإنسان فإن عليه إن كانت صغيرة شات وإن كانت كبيرة بقرة هل يجوز قطع نبات الحرام؟ لا يجوز ولا يجوز قطع أي نبات منهم أما إذا استنبت الناس بعض النبات لنفترض واحد عنده أرض واستنبت بذلك فيها باذنجان كوسا بندورة مثلا وأراد أن يقطع هذا الثمر له ما لا, لا يوجد مانع من ذلك إذا استنبته الناس يأخذ منه لأنه هو الذي استنبته أما شجرة هكذا كانت في الحرم فأراد الإنسان أن يقطعها لا يجوز له أن يفعل ذلك إذا نبت بنفسه هذا الذي فيه الفدية أما إذا انبته الناس فعلاقة هذه شجرة بعلاقة صاحبها وعلاقة النبات بعلاقة صاحبه طيب الحشيش هناك حشيش بعد أن يخرج يجف يصبح أصفى يمكن أن نطعمه لدوابنا هل هذا ممكن؟ ما في مانع؟ أما الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه ما هو الفرق ما بين القطع والقلع؟ اخواني أنتم تعلمون أن الإنسان إذا قطع الحشيش فإنه ينبت من جديد أما إذا قلعه من أصله فإنه لا يعود للإنبات ولذلك عندما سمح لنا الشارع أن نطعم دوابنا قطعا. ما منعنا أن نستأصل ذلك الأمر استئصالا قال والمحل بضم الميم أي الحلال والمحرم في ذلك سواء لا يقول أنا الآن ما لي حجي أطعت شجرة لو لم يكن حاجا وقطع شجرتان أو قطع نباتا فهذا يحرم عليه وبعد ذلك قال ولما فرغ المصنف من معاملة الخلق وهي العبادات أخذ في معاملة الخالق, المخلوق يعني الخالق الأول كان يعامل الخالق في الصلاة والصيام والحج والآن سيعامل مين المخلوقين على كل حال هنالك أشياء يعني سنشرحها مرة ثانية إن شاء الله بالنسبة للدماء بطريقة أخرى ربما تسهل عليكم من أجل أن نرتبها الدم تلو الآخر. وكيف نجعل كل صنف من هذه هذه الدماء لوحده وما هو الحكم فيه على كل حال بهذا الدرس نحن نكون قد انتهينا من قسم العبادات في هذا الكتاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا بما فعلنا وأن يجعلنا من المعلمين والمتعلمين والعاملين إنه على ما يشاء قدير أن يتقبل ذلك بمنه وفضله وإحسانه والحمد لله رب العالمين